انا اسس عين الغلا والهوى هدى هانت الايام والملح والعشره وجديت تشوف نفسك وتتحدى وانت ما كنت تغلى ولا تشرف كنت مجروحي وصرت الدوا ودى وكنت اه, آه هاتت منتشره غلطه اللي بالمحبه اخذ ودى واعترفلك بالغلا وابصمه عشره الهوى جاب الغلا والهوى ودى وانت وجروح الزمن بلحشا خشرة يا بعد ما بعد جاء ومن عدا ويا بعد من ساجر والحشاء نشره يوم صار الحب جزية والاكتدة والقصيدة سلم بكتابته نشره في القصيدة يشل الورد لا ندى وانتبهني واستبه موجز النشره والله انك بالغلاء فارق جدا من الفرق الابتسابة عن الخشرة